Book تو طو وفر اثنان واربعون اثنان واربعون سايتسيينج اي زيارة المدينة زيارة المدينة اه ماركدت هل يفتح السوق؟ أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Er open om mandagen. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Er udstillingen open om tirsdagen. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض؟ أيام الثلاثاء. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل متحف يوم الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح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 هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ بالكوستار <تصفيق> انترين كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ ارتا <تصفيق> غروبرابات هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ er der rabat til børn? Har der været til børn? Er der rabat til studerende? Har der været rabat til studerende? Har der været til der været rabat til er der Mhadel Mabna Våkamme lær bygningen Kam Amru Haval Mabna Kam Amr Haval Mabna har bygget bygningen? Man Manbana Haval Mabna Manbana Haval Jeg interesserer mig for arkitektur. أنا مهتم, <تصفيق> أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. يعِين <تصفيق> أنا مهتم بالفن. انا مهتم بالفن. يعِين صلاحيَّة مَعِفَّة كُلّه. مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.